Thank you. ا ل م ؤ م ن ن ي ا ل ق ت الله وكان ا ل ب ي ا عزيزا ز و أ ل ذ ي ن ظاهروا هم من أهل الكتاب هم أهل وقدف و من من صياصيهم في ق ى славы и 「私の手紙をくことい」<音楽>